الحمد لله والشكر للإله والله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا وبعد يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله باب ما جاء في النشرة باب ما جاء في النشرة والنشرة هي حل استح عن المذكور وتلخيص للكتاب للبدء. إن الشيخ محمد بعد ما اتكلم عن السحر وبعدين اتكلم عن أنواع السحر هو البديه في الترتيب ان كان الباب ده هو رقم 3 على طول قبل باب الكهان ولكن يعني الله اعلم الترتيب حدث كده ازاي ممكن يكون خطأ من بعض النساخ او للشيخ كان غرض من الاغرض فبعد كده بيتكلم عن احنا قلنا السحر حكمه ايه وانه ليه حقيقة طب إزاي لو حد وقع في سحر إزاي تصرف؟ فبين أن حل السحر عن المسحور اللي هي بتسمى النشرة اللي هو الكشف والإزالة يكشف عن المسحور ما به طريقين طريق شرعي وطريق غير شرعي فحل السحر بسحر مثله محرم لا يجوز أما حل السحر بالرقية الشرعية الدعوات النبوية فده هو الطريق لإيه؟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 أي عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم أن نشر حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب, فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز هذا الباب النشر أصلها من النشر وهو قيام المريض صحيحا يعني يعود إلى حاله المعتد يرجع تاني زي ما كان قبله قبل السحر مناسبة الباب للكتاب إن النشرة في جزء منها سق حله بسحر مثله فالسحر مناخد للتوحيد فعشان كده جاب في كتاب التوحيد باب عن النشرة لأن بعض النشرة اللي النشرة غير الجائزة غير المشروعة تناقض التوحيد لأنها سحر وبعد أهل العلم جوز استعمال السحر في حل السحر وهذا طبعا كلام لا يجوز كلام غير صحيح ولكن ذكر بعض أتباع المذاهب بعد أتباع المذاهب أحمد بن حنبل قالوا كده ويجوز حله بسحر ويجوز حل سحر بمثله ضرورة أي عند الضرورة ولكن الكلام لا دليل عليه بل الدليل يناقضه ونرسل الناس قال هو من عمل الشيطان قال أبو السعداد أن ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أنه أن به مسا من الجن سميت نشره لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أن يكشف ويزال شيخ عبد الله ابن جار الله بيقول أن النشر في اللغة بمعنى الكشف والإزالة قال الحسن أن من السحر وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث فلعل طبا أصابه وقال ابن الجوزي أن نشر حل السحر للمشهور ولا يقدر عليه إلا من يعرف السحر طبعا هنلاقي كلام متضاد الأهل العلم حد يقول يجوز حد يقول لا يجوز فاللي بيقول لا يجوز دا بيتكلم على نوع واللي بيقول يا جوز بيتكلم على إيه على نوع آخر قال المصنف رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة سئل عن النشرة نشرة معينة المعهودة اللي هي كانت موجودة قبل اللبوة النشرة اللي كانت بتتم في زمن الجاهلية سئل عن الأنواع دي من النشرة اللي هي كانت بالسحر فقال هي من عمل الشيطان وقرواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله الكراها هنا الصحابة والأوائل من السلف كانوا يستعملوا كلمة يكره في الدلالة على الشيء المحرم لكن كلام بقى أن فيه كراهه تنزهية وكراها تحينية التفصيل ده كان عند المتأخرين أما المتقدمين فلما يقول أكره يكره يقصد محرم ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره أو كان لا يحل التميمة من القرآن حتى لو من القرآن لا خدنا السنة اللي فاتت اه ان التميمة حتى لو من القرآن فيها خلاف من ال الصحابة اللي قالوا لا تجوز حتى لو كانت من بالقرآن عبد الله بن مسعود فلو إن حل السحر دا كان بالقرآن بس معلق يبقى إيه؟ هو بيقول لا لا يجوز هذا الكلام يبقى الكلام هنا كان يكره هذا كله على لو كانت التمائم فيها شيء من القرآن أو كانت بالإيه؟ بالسحر أما لو كانت بالرخية والدعوات والتعويذات فلا يظن عبد الله بن مسعود إن هو ينهى عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سؤال عن النشرة يعني النشرة المعهودة التي كان اهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان قال المصنف وللبخارية عن قتادة قلت لابن المسيد رجل به طب يعني سحر كلمة طب من الكلمات الأضاد اللي تستعمل في المرض وفي الشفاء في الاثنين تمام كده زي كلمة قرء كده الحيض والطهر كلمة تستعمل في المعنيين اللي هم متضادين فرجل به طب أو يؤخذ عن امرأته يؤخذ عن امرأته إما أنه لا يستطيع يعني إتيانها أو أنه يعني ألقي بغضها في قلبه أي يحل عنه أو ينشر يعني يرقب له حاجة يفك عنه هذا الأمر فقال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه والكلام ابن المسيب هنا يحمل على الإيه؟ على الرقية الجائزة ولو فرضا أنه كان يقصد أنه يجوز استعمال السحر الحل السحري كلام مردود عليه رحمه الله ولا يظن به ذلك ولكن لو فرضا هو كان يقصد كده يبقى الكلام ده غير جائز للآيات والأحدثة قال ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر يعني ما مش حدش هيقدر يفك السحر بسحر إلا يكون هو نفسه ساحر تمام؟ ابن القيم عليه رحمة الله فصل بقى تفصيل جميل وقال إن النشرة دي قسمين قال النشرة هي حل السحر عن المسحور خلاص؟ وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وده هو النوع الغير الجائز هو دل من عمل الشيطان وهو ده اللي لا يقدر عليه إلا ساحر وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن إيه اللي بيحصل؟ بيبقى الساحر جاب جن وسخره لكي يفعل شيء مضر بإنسان السحر بيتقرب ليه بأشياء تغضب الله عز وجل قد تكون معصية وقد تكون كفر لكي يفعل لهم الشيطان بعض الأفعال والشيطان غرضه إقاع الناس في المعصية وفي الشهر فيخدموا ببعض الأشياء حتى يفعل المعاصي ويرقيه بعد ذلك إلى أن يقع في الكفر والعزبالله. فروح بقى للسحر سواء كان السحر اللي عمل المشكلة دي أو سحر تاني فبيقول بقى فيتقرب الناشر والمنتشر السحر نفسه والرجل اللي جاي تعبان ده أو أخوه أو زوجته هم الاثنين يعملوا حاجة يتقربوا بها يا إما للشيطان اللي عمل المشكلة أو لشيطان أخر أقوى منه سواء كان رايح لنفس الراجل اللي هو أصلاً عمل المشكلة أو غيره يتقرب بأي قرب من القرى بيعملوا حاجة ترضي يذبح، ذبيحة ولا يذكر عليها اسم الله عشان الشيطان يأكلها أو غير ذلك من الأفعال اللي يعني أقل درجاتها أنها معصية وممكن تبقى كفر لعيزه بالله فيبطل عمله عن المسكور عشان يبطل عمله عن المسكور ده النوع غير الجائز وأكثر من يذهب إلى الدجالين النساء لأنهم يعني الجهل في النساء أكبر من الرجال بكثير لانشغالهم بالأولاد وأعمال المنزل واواوا ما بيسمعوش حتى ما مبرخوش صل الجمعة في المسجد واواوا فالجهل بيقى منتشر فيهم بالنسبة لها أكبر شوية ده رقم واحد رقم اثنين ضعاف وبي يعني يضحك عليهم بسهولة يغرر بهم ده فلان ده كويس ده ممكن يعمل كلام من ده في ايه يغرر بهم فيروحوا بقى لأنهم تعبانين أو صعبان عليهم الشخص اللي هو تعبان ده فيروحوا للساحر ده قال والثاني النوع الثاني من النشرة بقى اللي هو الجائز أن نشرب الرقية والتعاوزات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز وده اللي يحمل عليه كلام سعيد المنسيب عليه رحمة الله سواء كان بالرقية والتعاوزات سواء كان بالقرآن أو بالأدعية النبوية الواردة أو الدعوات العامة المباحة اللي يضع الإنسان إيده على المريض ويدعو الله تبارك تعالى أن يشفيه أو بأي دعاء وبالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ده أفضل أو بالقرآن بأي جزء من الإيه؟ من القرآن أو الأدوية طب ينفع سحر ويتحل بأدوية؟ آه لأن السحر ده ممكن يأثر على النفس يبيعمله ضيق هم غم أو على البدن يعمله مرض من الأمراض العضوية يوقف له دراع يعمله ورم في مكان يحسسه بصداع أي ألم عضوي أو عقلي يعمله نوع من الجنون أو الصرع فلو هو ألم عضوي ممكن يبقى حله بأدوية لأنه هو بيبقى الشيطان عبارة يجري من ابن أدم مجرى الدم فيجي في مكان من الأماكن يمنع عنها الدم فيحصل فيها مشكلة أو يعني يشك هذا المكان كده بيده فينخسها زي كده إن الاستحادة ركضة من ركاضات الشيطان فيعمل فيها نوع ألم أو إذاء فالأدوية اللي هي تعالج المكان ده ممكن ربنا يصرف عنه البلاء به فلذلك الإنسان لما يصاب أي مرض من هذه الأمراض سواء ما يعرفش إيه سببها يسلك الطريقين التطبب المباح عند الأطباء والروح الشرعي فكلاهما دواء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء وقال يا عباد الله تداوي فالتداوي والتطبب أقل درجات الاستحباب وممكن يجب لو كان الإنسان بلا يعني ذهاب للطبيب أو أخذ ذواء سيهلك فياجب عليه ان هو ايه ان هو يذهب للطبيب ويجب عليه انه ياخد الدواء ما ينفعش واحد بيبقى بياخد دواء لو وقفه يموت ويقول انا زهقت مش عايز بقى لا هيقتل يبقى كأنه قتل نفسه واضح لكن واحد عنده برده قال مش هاخد دواء فبدل ما يتعب هيوعد عنده يومين هيوعد عنده اسبوع لا هو مستحب فقط ياخد الدواء في الايه في الـ في الـ يعني في الايه في الحاله دي. قالوا الدعوات المباحة فهذا جائز يبقى احنا عندنا نشرة قسمين قسم حل السحر بسحر مثل وده لا يجوز وقسم حله بالرقية والتعاوزات والأدوية وده يعني جائز ولا تترك أحد يذهب إلى الدجاجلة تزور مريض إيه أنت من نفسك ما تحنجوش حتى يطلب منك الرقية ارقي. وبلاش حد كده متخصص في الرق الشرعي هو ده شغلته الرقية يعني في ممكن في ضرر على إنسان نفسه إنه لو ربنا ترك على شفع على إيده حالتين ثلاثة أربعة ممكن الناس تظن فيه إن ده بقى يعني إيه مش بسألت والي من أولياء الله الصالحين لا ده فوق كده شوية ده بقى ما كشف عنه الحجاب ده مش عارفه إيه ده أو هو نفسه يظن بقى كده إن هو بقى إيه خلاص بقى ليه منزلة ف... لا فيخاف على الإنسان وعلى الراقي وعلى الإيه؟ الناس اللي معتبتوا فيه اعتخاذ خاطئ علشان كده كل الناس ما تتحركش يجي لك يقول لك الانر ايه وقبل ما تيجي اقول له خلي بالك انا باخد بركه الشرعية والشافي ووضوؤه تبارك وتعالى فانت عشان كده لازم تنصحه الاول تقول له يحافظ على الصلاة ينزل الصور من البيت يحافظ على وضوءه يبعد عن المعاصي سماع الاغاني والتلفزيون والكلام يبعد عن المعاصي عشان ربنا تبارك وتعالى يستجيب لان الرقيه دي دواء من الادويه زي اي دواء اخر ممكن مرضين نفس المرض عند نفس الدكتور بياخدوا نفس العلاج واحد ربنا يعافيه والتاني لا قابلية المحل للعلاج اصلا بالضبط الروخ الشرعي اتنين عندهم نفس المرض ويركب بالروخ الشرعي من واحد وبرضو واحد ربنا يعافيه والتاني لا محتاجة صدق ومحتاجة توكل ومحتاجة اخلاص من الرقي والمسترق نفسه كده ممكن تجيب نتيجة وممكن من ايه ما تجيبش نتيجة والسحر ده بلاء مرض زي أي مرض من الأمراض زي ما احنا في الأمراض العضوية لا يجوز أن نعالج بالمحرمات وما جعل الله تبارك وتعالى الشفاء هذه الأمة في محرم عليها كذلك في هذه الأمراض اللي هي ممكن تبقى أغلبها أمراض نفسية أو كلام من ده أن يتعالج بما حرم الله وتعالى من السحر أو الذهاب للدجالين وغير ذلك بل عليها أن يأخذ العلاج الشرعي من العلاج بالقرآن وبالدعوات النبوية الواردة فإن شفاه الله تبارك على وإلا صبر ولا يلجأ إلى شيء ابتلاء يبتلي الله عز وجل به بعض العباد ولا يشترط أن المصاب يكون ضعيف الإيمان أو مقصر أو عاصي لا ده النبي سأسان ونفسه صحر فمش شرط ده زي الصداع والأنفلونزة وألم الأسنان يجي للطائع والعاصي ده ابتلاء يكفر الله عز وجل به سيئات ويرفع به إيه؟ الدرجات ونسأل الله أن يعفو عن المسلمين ويكفي شرور ويكفيهم شرور السحر والدجال قال فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة اللي هي النشرة حل السحر بسحر مثله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال بيان ابن القيم عليه رحمة الله تعالى قال باب ما جاء في التطيير وقول الله تعالى ألا إننا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجا زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك. والطيرة شرك. وما مننا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. راه أبو داود التمذية صححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك قال وله من الحديث الفضل ابن عباس إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك الباب ده يتكلم فيه عن التطير التطير معنى التفاؤل أو التشاؤم بأي أمر من الأمور وكان أكثر ما يتطيرون به في الجاهلية الطيور أكثر ما كانوا يتفاعلون أو يتشائمون به الطيور إذا أراد أن يسافر سفر يأتي الطير كده ويقصفه في السماء أو يذهب إلى طير على الأرض ويهيجه فإن أخذ ناحية اليمين استبشر وأمضى الصفقة دي ولا الصفر ده أو الزواج ده ولو أخذ جانب الشمال تشائم ويعني لم يسافر هذا السفر أو لم يتوج تلك المرأة أو غير ذلك من الأمور فجاء الإسلام بالنهي عن هذا كله لأن هذه الطيور لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تعلم مما عند الله شيئا لا عندها خير ولا عندها شر قال ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد فيه وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرها وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطل وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني سألت رؤبة ابن العجاج ما السانح فقال ما ولاك ما يامنه اللي كان بياخد نحي تليمين كده بيتسمى السالح، والبارح ما ولاك ما يأسره وما يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد لأن التطير شرك زي ما يجي معنا في الحديث الطيرة شرك وشرك شرك أكبر أو أصغر حسب الاعتقاد لو اعتقد أن الشيء المتطير بده هو نفسه ينفع ويدر لأنه شرك أكبر لأنه بيعتقد أنه في مع الله نافع ضار، ولو اعتقد أنه ده علامة أو سبب هذا شرك أصغر لأنه شرك أصغر جعل سبب ما لا سبب فيه مين قال لنا أنه ده في السبب ده أو علامة وهو كل ذريعة تؤدي للشرك الأكبر وأنه ده باب وسلم كده ممكن يوصلنا للشرك الأكبر وده أغلب التطير اللي بيبقى يقولك ده سبب أو علامة أو إشارة، يعني ما فيش دليل ورد في الشرع على الإ على الأمر ده. قال ولما كانت الطيارة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من القائِ الشيطان وتخويفه واسواسه ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. بدأ المصنف بقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ال هذه الآية ذكرت في السياق قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة النعمة قالوا لنا هذه من عندنا يعني بجهدنا وعلمنا وترتيبنا وتوجيهات فرعون وإن تصبهم سيئة يعني نقمة أو نقمة أو أو عذاب أو نقص أو غير ذلك يطيروا يتشائموا بموسى ومع يعني يقول اللي ده جلنا بسبب موسى ومن معه المعنى أن ألقى فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه يعني نحن الجديرون والحققون به ونحن أهله وإن تصوم سيئ بلاء وقحط يطيروا بموسى ومع فيقولون هذا بسبب موسى واصحابه أصابنا شؤمهم فقال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله قال ابن عباس طائرهم يعني ما قضي عليهم وقدر لهم وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله يعني هذا الذي نزل بكم ليس من قبل موسى بل هو من, من عند الله بسبب كفركم وعنادكم ومعصيتكم قول ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أكثرهم جهال لا يدرون ده جهل عقبة أو جهل إعراض وده لا يعتبر ما يعتبرش عذر لهم أما الله تبارك وتعالى ولو فهموا عقل وعلم أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به والطبع فالكفر والمعصية سبب لشقاء الإنسان وفسادي يعني حاله ذلك كلما اقترب الإنسان من ربه تبارك وتعالى كلما يعني وجد في بدنه وماله وأهله ووقته بركة ووجد في نفسه راحة وسعادة وحناء حتى لو كان فقير حتى لو كان مسجون وكلما ابتعد الإنسان عن ربه وجد الشقاء والضيق والهم والغم حتى لو كان يعني يعيش في القصور الآية الثانية قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون في الآية دي بيبين أن طائركم شؤمكم معكم ملازما لكم اللي هو أفعلكم الكفرية والمعصية أئن ذكرتم يعني أئن ذكرناكم لأننا ذكرناكم بالله ترجعون علينا أو تتشائمون بنا أو كذا أو كذا بل أنتم قوم مسرفون عن أبي هرأي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجوا البخاري ومسلم وزاد إمام مسلم ولا نو ولا غول لا عدوى العدوى اسم من الإعداء فيعديه إعداءا إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء يعني لو أنه أصيب بنفس المرض اللي عند شخص آخر وفي رواية مسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ويحدث بحديث آخر لا يولد ممرض على مصحي عند خلش المريض على المصح ثم إن أبا هريرة اختصر على حديث لا يورد يمرد على المصح وأمسك عن حديث لا عدوى فيعني في كأنه نسي فنسي أنه قاله قبل ذلك ولكن حديث لا عدوى روية من عن صحابة آخرين أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائل بن يزيد وابن عمر وغيرهم وفي بعض الروايات وفر من المجذوم كما تفر من الأسد وأهل العلم اختلفوا في قوله لا عدوى يعني إيه لا عدوى؟ يعني ده نفي لوجود العدوى أفها؟ يعني فيش حاجة اسمها مرض ينتقل من إنسان لإنسان؟ ولا نفي لانتقاله بذاته؟ الصحيح إن ده نفي للانتقال وأن السراية تبقى من المريض للمصح بذاتها بلا تقدير بل العدوى ثابتة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح ما ندخلش المريض على مصح لألا تنتشر هذه الأمراض وقال عن الطاعون إذا علمتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا نزل وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها حجر صحي تحس ان احنا لما يحصل وباء في مكان ما تروحش المكان ده ترمي نفسك للتهلكه ولو حصل وانت في المكان ده ما تطلعش منه بقى لان انت ممكن تبقى حامل للمرض فات ايه فتؤدي الى انتشار فالعدوى ثابته ولكن بقدر الله تبارك وتعالى علشان كده ممكن يبقى اصحى يخلط مريض يصاب بعضهم وما يصاب الاخرين طب ايه بقى ليه العدوى تخلط فلان وما تخليش فلان تقدير الله تبارك فلو عدوى هنا معناها لا عدوى تنتقل بذاتها لا عدوى تنتقل بذاته يبقى نعمل الحديثين مع بعض انه لا عدوى يبقى لا نعتقد ان العدوى تنتشر بنفسها ولكن بتقدير لا تبرك تعالى الحديث الاخر فر من المجذون كما تفر من الاسد ولا يورد ممرض على مصح فالانسان يأخذ باسباب السلامة ولا يخالط المريض الذي عالم ان مرضه قد ينتقل الا لمصلحة عامة طبيب ممرضة فياخذ بالأسباب لو في أمصال أو غير ذلك، ويتوكّع الله تبارك وتعالى، ويخالص لأنه فيه مصلحة كبرى من من هذه المخلطات. أما لو ما فيش مصلحة فلا داعي للمخلطات، لأن ده فيه مجازفة إن الإنسان ينتقل له الأمراض. وده مش مع أي مرض بل مع الأمراض اللي هي الخطيرة اللي كالأوبئة اللي هي ممكن إيه, إيه اللي صنفها الأطباء إن هي قد تنتشر وتنتقل من إنسان لا عدن ولا طيرة ولا طيرة ابن القيم رحمه الله بيقول يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا يعني إما أنه ما فيش طيرة أو لا تتطير نفي أو نهي أي لا تتطيروا ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا سفر ولا هام يدل على أن المردء النفي وأبطل هذه الأمور التي كانت في الجاهلية. فقال لا طيرة يعني ينفي لتأسير الطيرة. الطيرة اللي هو التشاؤم والتفاؤل لا يؤثر في الأمور ولا في الأحداث. تشاؤمت أو تفائلت هذا لا يؤثر في الإيه في الأمور. وده نهي يعني أبلغ من النهي. لإن هو يقولك ما فيش. فاعتقاده يبقى ده في مخالفة للحديث فأيضا يؤخذ منه إن الإنسان لا يتطير ولا يتشان به بشيء. و. نفي لأن الطيارة تؤثر في الإيه؟ تؤثر في الأمور السفر أو الزواج أو أي أمر من الأمور فالإنسان لو تهال أو تشاعم سيؤثر هذا التطير أو هذا التفاعل أو هذا التشاؤم في أموره لا وإبطال هذه الأمور التي كانت في الجاهليات تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. وإنما يدل, يدل على المنع فقط النهي يدل على أن نحن ما نعملش تكون مؤثرة لكن النفي ده إيه أبلغ إن هي غير مؤثرة أساسا وفي صحيح مسلم عن معاية بن الحكم أنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يجيدوه أحدكم في ناسه فلا يصدنكم أنكم يعني ال يبقى احنا كده خدنا من الحديث ده قوله لا عدوى يعني لا تنتقل العدوى بنفسها بل بقدر الله تبارك تعالى ولا طيره اي لا اثر للطيره ونهي عن التطير ان شاء الله نكمل المرة القادمة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بالنسبه لل... للامتحان الامتحان معانا لحد القدر اللي احنا خدناه النهارده اا إيه... ابدا معانا إيه... ده اربع ابواب تقريبا يعني مساله مش كثير عباره عن إيه... الجزء الأول اكتب من كتاب التوحيد ما يدل على فحفظ المتن في الاربع ابواب بالمهم الباقي كله تعريفات اه ما ايوه كده أربعة ثلاث أسئلة أكتب من كتاب التوحيد ما يدل على وبعد كده خمسة تعريفات كده تمانية وبعد كده نقطتين حكم اذكر حكم كذا مسألة بسيطة خالصة مش هتطلع عنها مش هتطلع عنها ان شاء الله يعني. a oh.